بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم رأى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من إعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد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 أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا؟ أخلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية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 فنعمق بالدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض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 ما قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وَنَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهُ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابُ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 Ol Kâbî Allah şehidin beni